بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا لقاء مع سماحة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله العبود حفظه الله ورعاه وسدد خطاه يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ذي القعدة. عام 1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام نطلح على الشيخ صالح حفظه الله ما تيسر من الأسئلة ونرجو من فضيلته الإجابة حفظه الله ورعاه السؤال الأول لقد ظهر علينا الآن في الساحة من يقول أن تارك عمل الجوارح يعتبر مسلمة ناقص الإيمان ومن كفر تارك الصلاة فقد توافق مع الخوارج وهنالك كذلك شيخ من يقول يوجد قول للسلف آخر بعدم كفر تارك جنس عمل الجوارح فما هو قولكم حفظكم الله ورعاكم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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يؤبد الله إلا بما شرع اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فجزاك الله خيرا على حسن ظنك وتلقيبك لي بالقابل لا أستحقها وإنما أنا طويلة علم ولكن ما سألت عنه هو من الأصول من أصول الدين التي لا يسع مسلما جهلها ولذا سأقول ما يسر الله عز وجل حسب معرفتي نعم أما من يقول أن تارك عمل جوارح المشروعة أنه مسلم ناقص الإيمان وأن من كفر تارك الصلاة فقد توافق مع الخوارج ومن يقول بوجود قول السلف يقولون أن تارك جنس عمل جوارح أنه لا يكفر هذا في الحقيقة مخالف فحقيقة الإيمان من ثلاثة أركان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فيعتبر عمل الجوارح ركن من أركان الإيمان ولا يمكن أن يسمى مؤمنا وهو يترك عمل الجوارح المشروعة في الإسلام ولهذا السلف الصالح إذا ترك الصلاة فإنهم يرون كفره يعني الصحابة من ترك الصلاة فهم يرون كفره الحديث ينص على هذا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ولا يوجد من السلف الصالح من يقول ان تارك جنس عمل الجوارح أنه مؤمن فهذا ترك ركنا من أركان الإيمان ولا يعتبر قد سعد بحقيقة مسمى الإيمان إلا من اعتقد بجنانه ونطق بلشانه وعمل بأركانه ومن قال إن من كفر تارك الصلاة فقد توافق مع الخوارج فهو في هذه المقولة يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم توافق مع الخوارج لأنه كل عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشد آمين حسن الله إليك يا شيخ يخنا حسن الله إليك السؤال الثاني لقد استمعنا ممن ينتسب إلى العلم ان من سب الله او الرسول او الدين ولعياذ بالله لا يحكم بكفره لأنه قد يكون عاش في بيئة فاسدة او أنه جاهل ويزعم أنه يوجد من أهل العلم من يعذره بالجهل فما هو قولكم من سب الله او الرسول او الدين فهو كه قل أبي الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تأتدروا كما قال الله عز وجل الله الذي حكم بكفره كما هو معلوم من قصة المنافقين الذين قالوا مقالتهم فأنزل الله هذه الآية قل بالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والتعليل بأنه قد يكون عاشا في بيئة فاسدة او أنه جاهل يلزم على قوله هذا أن الكفار الأصليين لا يحكم بكفرهم وهذا كلام فاسد هذا كلام ما قاله أحد من المسلمين فلابد من الدعوة إلى الإسلام وهذه الأصول البين الظاهرة لا يُعذر أحد بمخالفتها وزعمه أن الجهل قد يكون عذرا فهذا فيه إجمال لا بد من التفصيل فالجهل الذي نشأ عن الاعراض او عن التفريض فرط فيما لا يسعه جهل او اعرض سمع ببئة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع بالقرآن بلغه القرآن وأعرض عنه فهذا لا يُعذر بجهله الذي نشأ عن هذا الإعراض او عن هذا التفريض أما ما بدل جهده واستفرغ وسعه وجهل في أمور أخرى ليست من الأمور الفطرية فهذا لا يعذر بجهله لقد اجتمعت بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على مائدته في ليلة و سألته عن القول المنسوب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رده على السويدي عالم العراق حينما قال له السويدي إن الناس يدعمون أنك تكفر المسلم الذي لم يهاجر إليك ولم يدخل تحت طاعتك فقال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني لأنه ليس عندهم من ينبههم ويبين لهم فكيف أكفر المسلم؟ وهو يعني مسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي إلى آخر ما قال رحمة الله عليه فوقف الشيخ عبد العزيز عن الأكل برهة ثم رفع رأسه وقال لي لعل هذا في اول الدعوة يعني أما الآن في القرآن قد بلغهم فلا حجة لهم يعني لا حجة لمن يعبد الصنم الذي على قبر البدوي ولا حجة لمن يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني لأن القرآن انتشر وبلغتهم الحجة من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ولا يُعذر بكونه يحتج بأنه جهل لأن جهله لا يكون إلا عن إعراض أو تفريط فلهذا لا يُعذر بالجهل على الإطلاق كما يعني يزعم هذا الزاعم الله أعلم السؤال الثالثة شيخنا السلام عليكم الله خير على إجابتكم ما قولكم حفظكم الله ورعاكم في مسألة من عشرك بالله الشرك الأكبر وهو يعيش بين المسلمين لأنه هناك من يقول لا يحكم بكفرهم بأعيانهم إلا أن يفهموا الحجه وتزول عنهم الشبهة ويقتنعوا ومن كفرهم بمجرد بلوغ القرآن لهم وهم عرب لا يكفي ومنهم من يطعنوا في بعض مؤلفات عئمة الدعوة مثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا ابطير رحمه الله والشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وغيرهم ممن حكموا على القبورين بأنهم كفار بأعيانهم ويرمونهم بالتشدد وإلى آخر عباراتهم فما هو قولكم حفظكم الله الله وسعى لكل قوم وارد يعني من يزعم أن من أشرك بالله الشرك الأكبر وهو يعيش بين المسلمين أنه لم تكن عليه الحجة لا شك أنه نسأل الله السلامة مطموس البصر والبصيرة مطموس البصيرة وإن كان فاتح البصر يعني إذا كان يعيش بين المسلمين ويقول إن الشرك الأكبر من ارتكبه لا يحكم بكفره والله يقول ان الله لا يغفر أي شرك به أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويدخل في هذا الشرك الأكبر والشرك الأصغر ولكن لكن الشرك الأكبر يحبط العمل ويخلد في النار أما الشرك الأصغر فلا يحبط العمل الآخر الذي لم يلابسه ولا يخلد في النار ولكنه لا يغفر بمعنى أنه يدخل في الموازنة أي يوزن بحسناته فإن رجحت حسناته بهذه السيئة دخل الجنة لكن لا يدخلها في منزلة من يدخلها بغير حساب ولا عذاب أما من رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسناته فإنه يدخل النار حتى يتطهر ويكفر عنه ويخرج بحسنة التوحيد لأن الشرك الأصغر قد يجامع حسنة التوحيد وإذا قلنا إنه لا يغفر أي أنه يدخل في الموازنة لأن الله سبحانه وتعالى إذا غفر الذنب الأكثر الذي هو دون الشرك الأصغر فإنه لا يحاسب به إذا غفره لا يحاسب به ولا يوزن يدخل في الموازنة أما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر بمعنى أنه يحاسب به ويدخل في الموازنة ويقول هذا معنى أنه لا يغفر ويعني من قال إن الشرك الأصغر هو مثل كبائر الذنوب تحت المشيئة هذا قوله مخالف للصواب بل الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل بالمعنى الذي ذكرته أما الشرك الأكبر فالأمر فيه واضح أن من كان مشركا شركا أكبر فهو يدعى إلى الإسلام يعني ولا بد أن يبين له أن هذا دين أبي جهل والتوحيد دين محمد صلى الله عليه وسلم فإذا يعني اختار بإرادته دين أبي جهل الحكم فيه ضاعي حكمه حكم أبي جهل وأبو جهل قد قامت عليه الحجة العلمية لكنها ليس علما مثل علم أبي بكر وعمر فأبو بكر وعمر إنما أنعم الله عليهم بعلم الاهتداء حينما قبلوا الحجة ولم يعاندوا زادهم الله علما وزادهم الله بصيرة فعلمهم علم الاهتداء أما علم أبي جهل فهو علم قامت به الحجة يعني حينما سمع القرآن أبو جهل وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم أن هذا كلام والله وان محمدا رسول الله لكن حمله الابا وحمل الكبر الجاهليه نعم كذلك في مساله ال طعنهم في بعضهم في الدعوه كالشيخ عبد الله بابطين والشيخ اسحاق قلت لكل قوم وارث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمه الله عليه والشيخ اسحاق والمشايخ مشايخ الدعوه لا شك انهم يعني حققوا التوحيد وبينوا الشرك وامامهم في هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وحينما حكموا على القبورين انهم كفار باحيانهم بمعنى ان هؤلاء قامت عليهم الحجة ولا يعذرون بدعوى الجهل لان دعوه الجهل فيها اجمال لا بد من التفصيل في هذا كما بينت قبل قليل فهناك جهل نشا عن الاعراض كان يذكر فيعرض عن الذكر ونتيجه اعراضه كان جاهلا لا يعذر بجهله او فرط فيما لا يسعه جهله يقول انا مسلم ولا يعرف الإسلام لا يتعلم الإسلام لا يتعلم ما يجب عليه مفرط في ما لا يسعه جهله هذا لا يسعه لا يعذر بجهله الذي نشا عن التفريط او نشأ عن الاعراض وهذا هو الخلاصة في الموضوع والله Әллә нишәфек дисаң سؤالي شيخنا أفر الله لكم لقد ظهر رجل في القنوات الفضائية وقد به بعض العامة وهذا الرجل حسن الله إليك يدعى بعمر خالد يقول والعياذ بالله أنه رأى الله في ميدان التحرير في مصر ويقول صعب على الله أن يغير راقع الأمة والعياذ بالله ويقول إبليس لم يكفر بالله لأنه يقول ربنا ويقول عن نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام أنه ما يعرف يتوب ولا يعرف يستغفر والله يغشش والعياذ بالله ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر محاولة كلها فشلت إلى آخر ما عند هذا الرجل من الظلالات فما هو توجيهكم لعامة الناس من هذا الرجل وجزاكم الله خيرا نسأل الله العفو والعافية والسلامة هذا الكلام كلام خطير وعمر خالد أنا لا أستمع له ولا أعرف يعني ما ما يعني له إلا أن هذا الكلام الذي تفضلت بعرضه كلام الخطير كلام الخطير ويعتبر كفر من جنس كفر من شطح من الصوفية وأنهم يعني يرون الله او يزعمون أن الله حل في قلوبهم ولا يستغرب على الصوفية الشاطحة عن الحق والصواب أن يدعوا مثل هذه الدعوة هناك حكاية تذكر عن عبدالقادر الجيلاني رحمه الله ان إبليس تبدى له في صورة ضوء في الأفق وقال له يا عبد القادر انا ربك أسكرت عنك التكاليف فرد عليه عبد القادر وقال أنت رب العالمين فاستحال هذا الضوء دخانا فقال يا عبد القادر بالعلم نجوت مني لا شك أنه نجى بالعلم يعني أن عبد القادر يعلم قوله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فما طرحت التكاليف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطرح مع أنها لا تسمى تكاليف لكن شرائع الإسلام لا يعفى منها أحد حتى يموت إذا مات يعني فيعتبر هذا التشريع له في الدنيا قد انتهى و يصبح في دار الجزاء وليس دار العمل أما في الدنيا فهي دار عمل وليس دار جزاء هذا عمر خالد لا شك أن هذا الكلام نسأل الله العفو والعافية ويتفق مع ابن عربي الصوفي الطائي ويتفق مع شطاح الصوفية نسأل الله العفو والعافية وكلامه لا يحتاج إلى كثير تأمل تصور هذا الكلام كاف في بطلانه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا ينبغي أن يحذر ويحذر كلامه ويجتنب ويعاف مثل هذا بشرع الله عز وجل يعامل بشرع الله ولا شك أنه قد بلغته الحجة ولكنه خالفها أي نعم وكما ذكر أو كما يروى عن عمر رضي الله عنه أن سارقا احتج عليه وقال انا سرقت بقدر الله فقال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله وشرعه فهذا ينبغي أن يعامل بشرع الله عز وجل وبقدره بحسب ما يقدر الله ولاة الأمر عليه والله المستعب هذا كلام خطير وكلام لا ينبغي نسأل الله العفو والعافية لا ينبغي حكايته إلا على سبيل إبطاله وتهجينه الله المستعب يكشعر منه الرأس نسأل الله العفو والعافية هناك يا شيخنا غفر الله لكم من يزعم أن العلماء لم يكفر ابن عربي ابن الفارض القائلين بوحدة الوجود لأنهم لم تقام عليهم الحجة وينسب ذلك إلى بعض أئمة الدعوة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى فما هو قولكم وجزاكم الله خيرا ابن عربي بالتنكير منكر ابن عربي الطائي وابن الفارض كذلك وهؤلاء نسأل الله الحفو والحاف الذين قالوا بوحدة الوجود لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق بل قالوا الخالق والمخلوق سواء وزعموا أنهم في الوجود سواء ولم يفرقوا بين الخالق والمخلوق ولا شك أن هذا كفر ظاهر وكفر عظيم نسال الله العفو والعافية وقوله من العلماء من لم يكفر ابن عربي من لم يكفر ابن عربي بعد معرفتي أقواله في الفصوص وغيرها من أقواله الإلحادية فهو ليس من العلماء وكلمة لم تقم عليهم الحجة هذا كلام فاسد وكلام باطل لكن ينبغي أن نفرق بين ابن العربي المالكي وبين ابن عربي هذا الطائي فابن عربي النكرة لدون إدخال الألف واللام لام التعريف فهذا ابن عربي الطائي النكرة صاحب وحدة الوجود لا شك أنه إمام الكفر وزعمه أن شيخ الإسلامي بن تيمية لم يكفره كذب وباطل وهكذا يعني ولكن نقول لهم إذا كنت مخبرا فالصحة وإذا كنت مدعيا فالدليل ينبغي أن يثبت ما قاله من كلام الشيخ الإسلامي بن تيمية أما ابن العربي المالكي فهذا من أئمة أهل السنة لا شك ويعني من علماء المالكية ولهذا يقولون عرف, عرف المعروف ونكر المنكر الله أعلم الشيخ أحسن الله إليك سؤالين بس فقط مختم بهذا الشيخ أحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا هناك رجل الشيخ من المتصوفة يقال له الحبيب علي الجفري يظهر في القناة اقراء والرسالة وغيرها من القنوات الفضائية احسن الله انك هذا الرجل يقول والعياذ بالله ان الولي يخلق الولد في رحم المرأة وهذه كرامه من الله ويقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه غياثنا في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وهذا الرجل اسبع ظهوره في القنوات الفضائية واقترار بعض عامة الناس الذين لا يميزون احببنا يا سماعه الشيخ انا عليكم هذا السؤال لتبينوا لعامة الناس وغفر الله لكم غفر الله لنا ولكم للجميع اسال الله العفو والعافيه هذا الجفري تقول حبيب ليس حبيب هذا بغيض اقول هذا البغيض الجفري لا شك انه يعني ان الله ابواقه فاسده وقد سمعت به يعني من, من مدح وما ادري يعني قوله إن الولي يخلق الولد هذا كفر بتوحيد الربوبية نسأل الله العفو والعافية لأن الخلق إن يعني الله خالق كل شيء أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون لا يختار بمثل هذه الأقوال من يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله فقل السؤال الأخيرة أحسن الله إليك وجزاك الله خير على الإجابات يا شيخنا يا شيخنا ابتلينا في هذا العصر وفي هذا الزمان بدعاة مذهب الإرجاء هناك يا شيخنا لا سيمة في منطقة نجد وحجاز وغيرها من يروج بدعة الإرجاء يقول احسن الله إليك عن تارك عمل الجوارح أنه لا يكفر ويقول أحسن الله إليك أن لا كفر إلا بالاعتقاد ويقول أحسن الله إليك أن عن مسألة عباد غير الله الذي يقعون في الشرك الأكبر يقال أنهم يسمون موحدين ويقول أن نرى أن العذر بالجهل أن عذره بالجهل أنه مانع كالإكره ولا يوصف الشرك بعينه فما هو توجيهكم يا شيخنا للشباب وتحذيركم من دعاة مذهب الأرجاء وجزاكم الله جناة عدل نساء الله العفو والعافية من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هديه له يعني من يزعم مثل هذه المزاعم التي ذكرت لا شك أنه جاهل جاهل لا يُعذروا بجهله جاهل لا يُعذروا بجهله ومذهب الأرجاء له تاريخ قديم فهؤلاء يعني هم مرجئة محظة ولا أدري هل مثل هؤلاء يقبلون أو, أو يقبل قولهم في أنهم مسلمين نسأل الله السلام حتى أن من يزعم أن من سجد للصنم فهو مؤمن حتى يسأل عن اعتقاد هذا ظال في عقيدته وظال في قوله نسأل الله العفو والعافية والسلامة والمغفرة ولا وقد تقدمت الإجابات عن مجمل ما ذكرتم يعني في السؤال الأخير ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والتوفيق والهداية ربنا لا تزا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين